تخريج حديث جابر ابن سامرة أن رجل نزل الحرة فنافقت عنده ناقة يقول خجو ابو ذوزي في تاب الأطعمة في باب باب في المضطر إلى الميتة قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر ابن سامرة أن رجل نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن نناقة نناقة لي ضلت فإن وجدت هذا فوجد هذا فلم يجد ولم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته من حرها فأبى فنذقت فقالت امرأته اسلخها حتى مقدل شحنا ما قدت ولحمها حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى فقال هل عندك غيط غنى يغنيك قال لا قال فكونوها قال فجاء صاحبه فقبره خبث فقال هل لا كنت نحرتها قال استحييت منك موسى بن إسماعيل والتبوذة كثقة ثبت محمد بن سلمة فبن دينار ثقة أيضا ثبت سماك المحرب صدوق التغير بآخرة فكان ربما يتبقى قال المسائك من التهديد كان كان ربما لقن فإذا تبرد بأصل لم يكن حجة أنه كان يلقن وأخرج الحديث الطيالسي واحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم والبيطي والخطيب كمن حشيث سنة نبي داود طبع تتسالح ودار الحديث وما الحديث على سماك الحرب فهو لا يحتمل تضرده كما قال المسائي أقول هل نفهم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه في الأبوى جواز شد الرحال لزيارة القبور خاصة أن الأبوى تبعد أكثر من ثمانين كيلا قال النبي عليه الصلاة والسلام استأذن فأذن له استأذن فأذن له ما فعل حتى استأذن وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال ولذي مهى عن الحال لكن هذه حالة الخاصة استأذن فيها علينا صلى الله عليه وسلم فأذن له هذا على سبيل التنزل حتى لو صار كنت تناقل بعض وسائل الإعلام أن ساتر, ساتر اسم لجني فإذا قلت يا ساتر فقد أشركت فهذا الكلام صحيح قصد المتكلم هذا يقصد بساتر ساتر وستار ليس من الأسماء الحسنى من الستير فإذا كان يريد بذلك الله جل وعلا وأنه يستر العلوب ويغفر الزلات فطلب منه ذلك لا شيء فيما أنه لا ينبغي أن يدعى إلا بما ثبت من الأسماء الحسنى ها؟ مبصر. حتى لو صار جنني في جهات من الجهات لا الناس كلهم يظنون هذا ولا يعتقدون هذا. هذه رسالة في المستفق والمختلف من كان الفقهاء مر بنا في الدرس السابق هو بالفرج الباجي قاله هو بالفرج يعني قبل الباجي يقول ثانيا عند فقاه المالكية يلحظ كثرة المقول هو بالفرج هو بالفرج البغدادي ويعنون به الشيخ أبا الفرج عمر بن محمد الليفي البغدادي القاضي المتوفى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة قال ابن المهرحون أبو الفرج هو القاضي الفرج البغدادي قال محمد بن عبد السلامة الأموي من علماء القرن التاسع عندي حديثه عن الأسماء التي وقعت مبهبة في جامع الأمهات أبو الفرج هو القاضي أبو الفرج البغدادي مكلف الحاول قال العدوي في الحاشية عند قول صاحب الأصل وقال أبو الفرج قال أبو الفرج عمر بن محمد بن عمر لليسي أبو الفرج القاضي البغدادي وهو كتاب المعروف بالحاوي في مذهب المالك وكتاب اللمع في وصول الفقه هذا بحسن طيب شيد استفاد منه في تعيين المهمة من أسماء العلماء طيب طيب الله وهذه مشكلة عند كثير من طلابهم هذه مشكلة شخص يبحث في فقه عالم ويجمعه من الكتب الكتب الفقه التي تعنى بالخلاف وشروح الحديث وينقذ ساد خفية غير ساد كبيرة لما انتهى من بحث المسائل بطية في تعليل المدينة منها الوصول إليها لا هو ولا المفرد ولا جميع من استشعر ماذا تتلقى لأنه غير الفضي حيث يدفع مدرور كبيراً ابن أبي ليلى إذا بحل ودر قدرر حمهم تقر على دواية تتلقى لا يوجد موصف постав They begin to hear from him The customer has come And they begin to teach their language And they begin to understand The founder تحديد تصنيف النصر كما هو قال هو تفريغ من فيروس كورونا ضد فيروسات فشل لكن اذا لو خرجت الرساله بدون عينه الاسل في الرسائل يسألهم عن بعض الأسماء يسأل واحد يقول قال أبو الحسن الزازان في أي موضع يقول أحال على الكتاب وراجعته وإذا فيه أبو الحسن الزاز إن كذا وكذا ثم يقول القول إن ها لكن علامات الترقيم ما وضعت فإذا به أبو الحسن إزداز وبإزدازان في المسألة تحتاج العلامات الترقيم وهي مهمة جدا في الكتابة ويقع بسببها أوهام منها مثل هذا ما بعد أن تأب تأب كثير ما وجدت في مجموعة الشيخ محمد بن عبد الخالق في قسم الحديث يقول ما استنى كلبا نقص من اجله كل يوم قيراط رواه مسلم وفي روايه وضع نقطتين له قيراطان ولكن من اجله قيراط الان له له بس هو قدم النقطتين في رواية وضع النقطتين له قراطة يضع النقطتين بعد له وسمتها لشكال في رواية له يعني المسلم قراطة يعني ينقذ قراطة هذه ينبغي على طالب أن يعتني بها لأنها تفيل المعاني فيه بالسلذهان القديمة انتهت عندنا ولماذا في نقض كلام كله مهمل من أهل العلم لا يرفعوا القلم مثل شغال إسلام ما لا يرفع القلم ما يرفعه يشبك الكلام يعني الدال مع اللي معدها تعرف تقرأ أنت أم أنا أم الثالث ما أهلنا الناس تباوتون أم طراي اختلفت والفهوم كلها صار الناس يقبلون التلقين وتعودوا على معوذ وان له على على الأمر السابق ترجع عليهم عرفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الشنقية رحمه الله تعالى قوله تعالى وآت المال على حبه لم يضين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائدا إلى من آت المال والمفعول محذوفا أو مضافا إلى مفعوله فيكون الضمير عائدا إلى المال ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله وأن المعنى على حبه أي حب مؤتي المال لذلك المال وهو قوله تعالى لم تنالوا الزر حتى تنفقوا مما تحبون ولا يخفى ان بين القولين تلازما في المعنى لان الأصل المشترك هي المحبه ف صاحب المال حاب والمال محبوب وبينهما تلازم هذا في مثل هذا الموضع قد لا يكون التلازم ظاهر كما لو كان المحب والمحبوب عاقلان يقبلان الصفة ها شو شو أنت شب المال لكن هل المال يحبك ها أنا أقول لا يوجد تلازم واضش مثل ما لو كان المحب والمحبوب عاقلان يقبلان الصفة لا يضار كاتب ولا شهيد لا يضار كاتب ولا شهيد لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده إذا فكك للإدغام أرسل فهل يضارر فهل يضارر ولا يضارر ها ها ها ها لا يضار كاتبه لا تضره ولا يضرك لا الكاتب ولا الأم ولا تضر الأم ولا الأب يضاره بعد المراد بالمال هنا وآية المال على حبه أنه واضح أن حبه إياه بجليل آية على عمران لكن هل اتيان المال على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب <تصفيق> اول الايه ولكن <متمنى متمنى> البره <متمنى البرى> هل المقصود بالمال هنا الواجب ولا المستحب هل المراد بالزكاه او يشامل الصدقات بما فيها الواجبه والمندوبه وهل في المال حق واجب غير الزكاه في ها؟ غير غير هذا النفقة حقوق العبادة وآت المال على حبه لا مبتدأ جاء في الخبر ليس في المال حقه سوى زكا قالوا وجاء في حديث اخر في عند اهل العلم لكن المقرر عندهم انه في حال الساعه لا يجب للزكاه الا المفروضه وفي حال الضيق وحاجه الناس وشده الحاجه لا يجب على المسلمين انقاذ من أسرف على الهلاك يجب عليهم انقاذه يجب عليهم انطعامه يجب عليهم انفاق عليه وقالوا إن في المال حقا سوى الزكاة أرادوا أن يفرقوا بين الحديثين وإن كان الثاني ضعيف في المال حق واجب ليس فيه إلا الزكاة في المال حق من دوب فيه حق زوى معروف مع أن الحديث الثاني معروف الضعف إن في المال الحق زوى الزكاة حديث السيد صحابي إلا معروف آتا يعني هذا هل... لا زعن موضع نعم, نعم قاله على وحين البأس الذي يغير منام المراد بالبأس ولكنه اشار في موضع آخر الى أن الباس القتال وهو قوله قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا كما هو ظاهر من سياق الكلام قوله تعالى قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ قَلِئَ الْمُعَو صحيح وشو المفعول معوقين والجمعيات الموجوده نسموها معوقين صحيح صح نقول معوقين بدل معاقين او نقول هي الأصل ويجوز الثاني صح لأنهم تواطوا عليها لا يتركونها أبداً في كل معاقية معاقية لا يلم أن يسأل الله تعالوا إنه في المال هذا حديث فاطمة الإثبات ولا أنه في إثبات إن في المال طيب نعم هذا مضع حفلة هذا الضعيف نعم وليس في المال حق سوى الزكاة ها هذا ضعيف من تهين منه معروف وليس في المال ها لا كان في اللبس من حديث لا لا مسبت. <تصفيق> هو هو هذا حليب عائشة لا, لا ما هو المصد سم قوله تعالى شو ما تجيب الله يعني كل الأثنين بالتحيين منها وتبقى المسألة محرّة ومعروفة أقوى المسألة هذا فالرغم ما اعرف ان حكمه هذا نعم قالوا تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات قال بعض العلماء هي ثلاثه من كل شهر وعاشوره وقال بعض العلماء هي رمضان وعلى هذا القول فقد غينها تعالى بقوله شهر رمضان الآية قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لم يغين هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار ولكنه غين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان وذلك في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله إنا أنزلناه في ليلة مغاركة لأن الليلة المغاركة هي ليلة القدر على التحقيق على التحقيق إلا قيل أنها ليلة نصف مشعبان وفسرت بها إنا أنزلناه في ليلة مباركة قالوا هي ليله القدر او ليله النصف من شعبان وهذا التردد لا داعي له في ليله القدر جزم في قوله ان انزلناه في ليله القدر وهذا مفسر واضح بين يفسر يفسر به قوله جل وعلا ان انزلناه في ليله مباركه وفينا <تصفيق> انها <تصفيق> انشاء حجاره ايه شيء اقوال متداخله فيها اقوال متداخله الاقوال المركبه والاقوال قال الالوسي وبالالوسي الدهلوي إدهن بحجة الله البعض يقول ما هي بليلة وحدة اللي الليلة تين في السنة أضف هذا القول بعد. وإذا أردت أن تشقق الأقوال بمجرد أدنى مخالف يعتبر قوله تبتبتل كما ذكر الحابب بن كذير رحمه الله قال اجتمع عشرة من المسارى لبحث مسألة فصدروا عن أحد عشر قولا أحدها تشوف مثل ما تقول عن الشعب 30 أو 40 أو نعم وفي معنى إنزاله وجهان الأول أنه أمزل فيها جملة إلى السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما والثاني أن معنى انزاله فيها ارتداء نزوله كما قال به بعضهم قوله لا شك أن القرآن نزل منجما على النبي عليه الصلاة والسلام حسب الوقائع والأحوال والحاجة والدواعي هذا ما فيشكال شكال على مدى 23 عام لكن ثبت على ابن عبدالس أنه أنزل جملة واحدة للسماء الدولية وهذا عليه إشكال كبير لأنه عند الحاجة جبريل من أين يأخذه يأخذه من المنزل الكامل التام إلى السماء الدنيا او يتلقاه من الله جل وعلا مباشرة والمسألة نشوفها في الإتقان والبرهان واظن الشيخ بن عثيمين له كلام فيه شو طيب عبداس ها وشي المرتبه ما يرى راي ابن عبداس اصلا خلاص انتهى الشك مين لا مهي مراتب هذا قول لبن عباس معروف وكثير و... و... و... من أهل العلم يقرره صح عن حبر الأمة لكن عليه لوازم لا بدنا ننظر نعم ها همنا قلنا بشاء نشوفه ونبحثه الله يكويكم تشوفه بلتقان وغيره وكلام متأخرين لا بالوان اكثر من كوثر اكثر اكثر من نعم قال تعالى واذا ساعدك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان ذكر في هذه الايه انه جل وعلا قريب يجيب دعوه الداعي وبينا في ايه اخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا وهي قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الآية وقال بعضهم التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية والوعد المطلق في دعاء المؤمنين وعليه فدعاؤهم لا يرد إما أن يعطوا ما سألوا أو يدفع لهم خير منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره وما المانع أن يرد دعاء المسلمين لوجود مانع الأصل إذا سألت عبادي عني فإني قريب لك دعوة التاع والدعاء سبب لكن إذا عرضه مانع كما هو حال الأمة بكاملها الآن تدعو في الأماكن المحفاظلة والأوقات الشريفة مجتمعة ومفردة ويلسحون في الدعاء لكن مع وجود المانع يكشف ما بين فيكشف ما تدعون من الأمة في الأقطار التي يراق دماءها وتنتهك أعراضها يدعون ويدعى لهم في الأقطار كلها لكن الموانا وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ويشربه حرام ووذي بالحرام فأنا يستجابله فالإجابة ليست حجم لا شك أن الدعاء سبب والله جل وعلا قريب يجيب دعوة الدعاء لكن إذا وجد المانو من العبد نفسه نعم وقال بعض العلماء المراد, المراد بالدعاء العبادة وبالإنجابة الثواب وعليه ثلاثة إشكال قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إن الخيط الأسود بينه قوله من الفجر والعرب تسمي ووء في خيط وظلام الليل المختلط به خيطا ومنه قول أبي ذؤاد للإيادي ولما اضاف لنا صدفة ولاح منصره في البيان المتصل البيان المتصل يعني الاحتاج الى تنبيه ذكر البيان المنفصل مثل المخصص المنفصل لكن المخصص المتصل باستثناء مثلا او بيان متصل كما في قوله من الفجر بيانه بقوله من الفجر الـ الـ هذا الـ لا يحتاج إلى ذكر ولا إلى بيان كل من يعرفه من وظيفة الشيخ بيان القرآن بالقرآن لكن هل هنا بي مبين ومبين او جاءت جميع جميع لا تحتاجنا بيان في المسيارة نعم لا بيّنه بقوله من الفاجر الفاجر يعني ما مذكور نفس المكان ما يحتاج إلى أن ينص عليه فالبيان الذي يحتاجه طالب العلم البيان المنفصل كما أنه يحتاج إلى المخصص المنفصل ومنه قول أبي دعاة للإياد دعوت دعوت دعوت ها لا لا داود داود ها داود داود ها ها ها راجع راجع انت على مسؤوليتك في سنديكه سينك الجهاز شو بالاسمه نعم بنحفظ في جعل فلما اضاءت لنا صدفه ولا حم من الصبح خيط انارا وقول الاخر الخيط الأغيب ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم قوله تهالى الصبح خيط رقيق لا يدركه كثير من الناس خيط بينما الفجر انفجار للضوء في الأفق وبعض الناس يخلط بينهما فيجعل الخيط الأبيض هو الفجر الذي هو انفجار الضوء ويقولون أن مواقية الناس الآن لسياً في صلاة الصبر متقدمة على الحقيقة هم ينظرون إلى الفجر الذي انفجار الضوء وضوح للناس كلهم ولا يلحظون الخيط الأبيض ثم خيط أبيض لثقته ولقته وخفائه فرق بين انفجار الصبح الذي يراه عموم الناس من المبصرين وبين الخيط الأبيض الدقيق الذي لا يراه لخواصلنا فالغاية معلقة بالخيط الأبيض لا بالفجر ولعل هذا هو السبب سبب الخلاف بين من يقول ان التقويم مضبوط وضفيق وبين من يقول أنه متقدم على, على الوقت ما, ما القرائل بغيرها دواد ما هم ارجع للاستذكار مثل اللي معناتها ها مرجح مرجح طيب قوله تعالى ولكن البر من التقاء لم يصرح هنا بالمراب بمن التقاء ولكنه ضينه بقوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه دو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا والائك هم المتقون والكلام في الايه اتى المال على هذا عندنا في هذه الايه نعم وفيها واتى الزكاه واعط اتى الزكاه وعلى اتى المال نقول هو توضيح لما سبق او نحمل الأول على التطوع والثاني على المفروضة ما في شكل أو مكرر ما نقول إنه هو, هو نفسه من غير زيادة فائدة أو الزكاة التي قرينة الصلاة لا شك أنها المفروضة لا شك أنها المفروضة وآت المال أعمى تشمل المفروضة والتطور على ما تقدم نعم ماذا؟ لا يمنع ان يكون ذو قربه من اصناف الزكاه وكذلك اليتامى والمساكين نعم ما في ما يمنع ان تكون المفروض لكن اللي يمنعه عطف الزكاه عليها لتكون اعم من الزكاه نعم والكلام في الايه على حد اضافه اي ولكن ذا ولكن ذا البر من اتقى وقيل ولكن البر من اتقى ونظير الآية في ذلك من كلام العربي قول الخمسة لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار أي ذات إقبال وقول الشاعر وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب أي كخلالة أبي مرحب وقبل الآخر لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحاء ولكن ما الفتيان كل فتى النبي أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحاء يعني ليس على المظاهر ان الناس غير كاسم من مظاهرهم ولو زنوا بها وانما هي بالمخابر نعم اوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فيه ثلاثه اوجه للعلماء الأول أن المراد بالذين يقاتلونكم من شانه من القتال اي دون غيرهم النساء والصبيان والشيوخ الثانية وأصحاب الصوامع الثاني أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقا آية السيف واحدة ولا آيات آية السيف آية واحدة هذا معروف عند آية العلم وفي معناها آيات وفي معناها آيات لكن قالوا ان نهايه الصيف نسخت 70 ايه نسخت 70 ايه وان كان هذا الكلام لا يناسب الظرف الذي نعيشه ونخيل ان تبقى لبعضهم فلا نستبعد ان يقال ان نهايه الصيف نسختها 70 خريا ان بعيد صلى على المستر نعم. الثالث أن المراد بالآية تهيج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم فصومكم وأعداءكم الذين يقاتلونكم وأظهرها الأول على القول الثالث وأظهرها الأول وعلى القول الثالث فالنعنى يغينه ويشهد له قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يعني هذا وصفهم هذا وصفهم وإن لم يقوموا بقتالكم إذا كانوا حربيين لأن وصفهم الأصلي قتالكم وهذا كما هم معنون في قتال الطلب نعم قوله تعالى فإن أحصرتم فما سيسر من الهدي اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة فقال قوم هو صد العدو للمحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت وقال قوم ويدل عليه السبب سبب النزول في صد المشركين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في زمن الحديبية نعم وقال قوم المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه وقال قوم المراد به نا يشمل الجميع من عدو في سقط ها شو هي في سقط وبنعه إياه من الطواخ ايوه قال قوم عندك بعد قال قوم المراد به حلس المهر لسبر المرض ونسله وقال قوم المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك ولكن قوله تعالى بعد هذا فإذا أمنتم يشير إلى أن المراد بالإخفار هنا صد العدو للمحرم لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمر فدل على أن المراد به ما تقدم من الإخصار فثبت أنه ولقائل أن يقول لعدم ذكر المأمون والشيء لن يكون منه الأمر للدلالة على العموم للدلالة على العموم لأن حلف العموم المفعول حذف المفعول يدل على عموم جميع ما يتناوله الفعل نعم. من أي شيء فإذا أمنتم لكن حذف المأمون يدل على عموم جميع ما يحتاج منه احتاجه معه الى امن نعم فذهبت انه الخوف من العدو فما اجاب به بعض العلماء من أن الامن يطلق على الامن من المرض كما في حديث من سبق العاطسه بالحمد امن من الشلص واللوث والعلل والعلل أخرجه ابن الماجة في سننه فهو ظاهر السقوط لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض فلو أطلق لنصرف إلى الأمن من الخوف عزو الحديث لسنن ابن ماجة هذا قلد فيه المؤلف القرطبي في تفسيره قلد فيه القرطبي في تفسيره ومر بنا في تفسير القرطبي منذ عشرين عاما وما زلت أبحث عن هذا الحديث فلم أجده قطباً فهارس تذكروه ثم تعزوه إلى القرطبي لا استفادنا شيء من عذابنا؟ لمن عذاب؟ ما ينفع كل هذا ما ينفع لا على أس من قطعنا من عشرين سنة نحن ندوره بالسنة قاد يقول قائل إنه في رواية اللي نطلع عليها من روايات السنة يعني مثل ما نقول إذا وجدنا حديث في رواية, رواية بقالب ومجد في أخرى والرواية في بعضها ما لا يوجد او في سنن نبي داود هذا موجود عند اللؤلوي ولا يوجد عند ابن على كل حال ما وجد شيء في سنن بالمهجة في جميع النسخ والشيخ قلذا القرطبي في هذا والكلام جله للقرطبي الموجود هنا نعم ها؟ ولا نعم ولا للشيء نعم وقد جاءه المقاصد الحسن والعجلون فلان وعلان هذه فروع هذه فهارس مراجع نعم. وقد يجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن واللوص الذي هو وجع الأذن والعلوص الذي هو وجع البطن لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف الآن أنه... ليذهب للأسفل لي... إجراء التحاليل العامة الشاملة وهو في طريقه إلى المستشفى مو خايف وجل ثم إذا طلعت النتائج ريح أو إزداد خوفها طلعت النتائج سيئة نعم أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يصنع لكن المرجع في ذلك كله إلى لغة العرب التي بها يفسر قراء نعم. فلا يحسن أن يقال أمن منها لأن الخوف في لغة العرض هو الغم من أمر مستقبل لا واقع, لا واقع بالفعل فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين الذي يبحث في الجهاز لينظر في نتيجته في الامتحان قبل الوقوف عليها خائف خائف من الرسول نعم الأول في معنى الإحصار في اللغة العربية الثاني في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأطوال العلماء وأدلةها في ذلك ولحن نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى اعلم أن أكثر علماء العرضية يقولون إن الإحسار هو ما كان عن مرض أو نحوه عكس, قالوا عكس ما قرره الشيخ بذلك وعكس ما جاء في سبب النزول نعم. قالوا تقول العرض أحسره المرض يحصره بظم الرياء وكثر الصاد إحصارا وأما ما كان من العدو فهو الحصر تقول العرض حصره العدو يحصره بفتح الرياء وظم الصاد بفتح فسكون ومن إطلاق الحصر في القرآن هذا الكلام يؤيد أن الحصر في الآية الأصل فيه من المرض ويلحق به ما كان من العدو عكس ما جاء في سبب النزول الكلام الذي قرره بالشيخ في ونقله عن أكثر علماء العربية يؤيد ان الاحصار يكون الإحصار فإن حصرتم يكون بالمرض بينما الحصر يكون بالعربية ويكون إدخال حصر العدو في الآية من باب الإلحام وليكن ورس وهذا مخالف لما جاء في سبب النزول وأهل العلم عاملة أهل العلم يقدرون أن بقول السبب في النازل قطعي في النص يقول قطعي يوقع الأم مالك أنه يقول غني لكن شمهور أهل على أن بقول هذا قطع صورة السبب نعم ومن إطلاق الحصر في القرآن على كان من العدو قوله تعالى وقلوهم وحصروهم ومن إطلاق الإحصار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء العربية قوله تعالى للفقراء الذين أصروا في سبيل الله الآية وقول ابن ميادة وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحسرتك شغول وعكس بعض علماء العربية فقال الإحصار من العدو والحصر من المرض قاله ابن فارس المجمل نقله عنه القرطبي ونقل البغوي نحوه عن ذعلب وقال جماعة من علماء العرضية إن الإحصار يستعمل في الجميع وكذلك الحصر وممن قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء وممن قال بأن الحصر والإحصار يستعملان في الجميع أبو نصر القشيري قال مقيده وعفى الله عنه لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو كما سترى تحقيقه إن شاء الله هذا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصار قال الشيخ لا شك في جواز إطلاق الأحصار على ما كان من العدو هذا كلام ما في إشكال صحيح وسبب النزول بأي لكن ما نقله عن أكثر علماء العربية بخالف وأما المراد به في الآية الكريمة وقد استلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال الأول أن المراد به حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رضي الله عنهم وبه قال مروان وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل وهو مذهب مالك والشافع رحمهم الله على هذا القول أن المراد في الإحصار ما كان من العدو خاصة فمن أصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى يغرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويتعاء ويكون متحللا بعمره وحجة هذا القول متركبة من أمرين الأول أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى فإن أصرتم فما سيسر من الهدي نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمره عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصف فشمول الآية الكريمة لإخطار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية الدخول إلى قطعيته وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراف السعود بقوله واجذن بإبصال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنا تصب وبهذا تعلن أن إطلاق الإحصار بصيغة الربع على ما كان من عدو صفيح في اللغة العربية بلا شك كما ترى وأنه نزل به القرآن العليم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز العظيم. العظيم وأنه نزل به القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز الأمر الثاني ما ورد من الآثار لأن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بالقواف والسعي فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس محيث, إن أنه المعنى, محيث المعنى المحصر بالعدو لن يتمكن من الوصول إلى البيت إلا إذا قل ما يلقى أبدا الدهر محرما حتى يتمكن أما المحصر بمرض هذا يدخل البيت ولفيما يمنع من دخوله محمولاً على داب على شيء ويطاف به ويسعى ويمكنه هذا وإذا قلني أن بعض المرضى قد يحتاج إلى دخول المستشفى بحادث مثلاً ويتكسر ويربط في سرير ولا يستطيع أن يذهب وقد قرر له يضرب له مدة طويلة للشفاء صار هذا قريب من المحصر بالعدو نعم فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو قال النووي في شرح المهذب إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم وفححه أيضا ابن حجر ومن ذلك ما رغاه البخاري والنساء عن ابن عمر أنه كان يقول أليس, أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفى والمره ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا ومن ذلك ما رواه مالكم في الموطأ والبيهقي عن ابن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب الذي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي وأيضا عن أيوب استختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال فرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخدي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أخل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمره والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبد, قال ابن عبد البر هو أبو عبد الله بن زيد الجرمي ابن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة ورواه ابن جرير من طرق وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير ومن ذلك ما رواه مالف في الموطأ والبيهقي أيضا عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الماء الذي كان عليه عن العلماء فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم امره ان يفداوا بما لا بد له من ويفتدي فاذا صحر ثم رفع من احرامه ثم عليه حج قابل ويهدي من سيسر من الهدى قال مالك وعلى هذا ما من اهدى يودي من سيسر قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا في من أخصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصار وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمره ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهطي وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت والظاهر أنها تعني غير المخصر بعدو كما جزم به الزرقاني في شرح الموطأ هذا هو حاصل أذلة القول لأن المراد بالإحصار في الآية هو كان من خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه القول الثاني في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان مما مرض المحصر بالعدو إذا أراد أن يتحلل الآية تقول ما من الهادي فهل يلزم الهدي لكل مخصر أو انت وإلا رحمة الله أوسه من هم من يقول يلزم كل من أراد أن يتحلل ممن أفصر بعده أن يتبح هذا القول الأكثر بعضهم يقول لا مسألة ما استيسر إذا تيسروا إلا فالمسألة هي ساعة على ذلك لأن عدد المخصرين زمن الحديدة 1400 وكم كان معهم من الإبن كم لا اقصد فيه العدد اقل من من عن عن 7 400 ستون ممليه الحساب 30% راس من الاصل او بعددهم من اغراض والآن نسيت العدد المنفذ معهم وإلى كان محرر محدد لكنه أقل بكثير من المئاتين قال لي ابن بن عالم المسألة حني آتيشية و اللفظ ها؟ لا هذا هذا واجب هذه الفوات الاحصار واجب هذا لكن هل يجب على كل أحد او مستيسر ها؟ مكان يجد هدي يصوم مكان على على هم شو مثلين اشو ما يجد نائب هذه يصل على الشافعي على هذا نعم هم شو ايش فتقعوه مما ذكروه تقصروا ذكر تذلوا على أن عدد البدن الذي فيه معهم أقل من مئتين ألف واربعمائة يحتاجون إلى مئتين الله من المسي تبعيد الثاني في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدوه ونحوه وما كان من مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم وممن قال بهذا القول ابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتاده وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعلقمة والثوري والحسن وأبو ذور وداود وهو مذهب أبي حنيفة وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في حجة الذي قبله وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فهي ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنم الأربعة وابن خزيمة والفاتم والبيهقي عن عكرمة عن الحجاج بن عمر الأنفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج أو عرج أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى فذكرت ذلك لابن عباس لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من عرج او كسر او مرض فذكر معناه وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي من هو الذي كسرن مرض المنروزي المنروزي قال في روايه المنروزي من هو الذي كسرن مرض هذا الحديث سكت عنه ابو داود والمنذري وحسنه الترمذي وقال النووي في شرح المهدد بعد أن ساق حديث عسلمة هذا غواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة وبهذا تعلم قوة حجة أهل هذا القول ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عسلمة هذا من وجهين الأول ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى قال وقد حمل له بعض أهل العلم ان صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض وقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه قال لا حصر الا حصر العدو والله اعلم انتهى منه بلفظه الوجه الثاني هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبثه الله بالعذر والتحقيق جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبثه الله ولا عبرة بقول من منع الاشتراط لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد الثبوت لا شك في ثبوته لأنه ليثفت بإطلاق النسبة لمن حاله مشبهة لحال ضباعه لمن يجد أو يؤنس من نفسه أنه مقبل على مرض ويخشى أن يصد عن البيت بهذا المرض او لا يتمكن من أداء الحجة والعمرة بهذا المرض له أن يشترك مثل هذا الأشخاص وعليه تتنزل قصفة ضباعه ولكن هل يؤخذ منه مطلق الاشتراق والصورة فما عادلتني إني أريد حك وأجل وأجلني شاكي قال فلتي والشهد ولم يسترط من أصحاء الأبدان ولذا الشيخ الإسلام يقول إسكراط لا ينفع إلا في نقطة صورة والمذهب ينفع مطلقا كما هو محروف وبعضهم لا يقول يقول لا ينفع مطلقا وهو بهذه المركة شوه اشتري يروح على المرتب ما في اشكال اشتري يروح يدرس السلامة الشغلانه اللي يربط بالسرير ما يسع انه يطلع ها كيف لهذا العب مرض نزل لا يشجي من بلد انه مرض مزمن يعرفون بلد ومرض الحج الخريضة هذا هي ينزل الأسباب لكن المدون النوافع يتسلقون الجبال ويخلقون ويتحايلون يخطون مخضرات مخضرة الحرام نحن كالله وسعب تعرضوا اللي هانات ما؟, ما في شك أن الوعود والترغيب في شي الحج شيء عظيم يعني ما هو بمر سهل الحج المبرون ليس له جزاء إلا لكن يبقى أنه مسألة حسب القدر والطاق وإذا علم الله من صدقانية أساد لا يحرمها الأجوة على الصهرين نكر هذا له حج ما يولام أم حج باعتبره ممنوع ما يولام فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضضاعة بنت الزغير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعه فقال لها حجي واشتريقي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود وقد أخرج مسلم ترجم البخاري على حديثها بقوله باب الأكفاء في النكاح باب الأكفاء في النكاح لأن المقداد كان مولا وضباع ابن حم النبي عليه الصلاة والسلام ابن الزبير ابن عبد المطلب ها؟ الأكفاء في النكاح يعني هذه القرشية ناشمية بنت حم الرسول عليه ويتزوجها مولاء نعم وقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني اؤهل قال اهلي واشترطي ان نخله حيث حصدتني قال فادركت وللنساء في روايه وقال فان لك على ربك ما استثنيتي صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واحد يسأل عن صاحب البحث الذي فيه تعيين من أهمل من الفقهاء هنا البحث المتبق والمختلف من كون الفقهاء الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر منشور في مجلة البحوثة الإسلامية في العدد 83, 83 الثالث والثمانين <تصفيق> ولده ولده